Matake din mo ko'y isipin kong mahabihon niyo, basta واخد مليون سام في قلبي وما ترمي الأودة وده أحسن شدان التحت وشلت الأخر القاة بوها لحربه ونفسي تزفته وكل دقيقة في صراع وصلت أخبار الحزن خبر جرحي بيتسان وقصر جرحي مع الإنسان وقصر الهم مع العلبة لا ينقصر بل ضمكي بورضة القدر ما في سمي في الألم تتنفى خلت فرم والحزن صايعا مش محترم علشان ضربنا نمتن ألم بيسلي دحكتي بس بتطلع لما بكون بتصور صورة لكن انا في الواقع دحكتي مطفية وكسورة جسرتي في ولا ولحبت كله وشورة من كتر اخضرت الأحداث في مساهد محظورة دحكتي بدحكها بس عشان صحبتي ما تملك الحقيقة ان انا بنيتي سدى و خربة محط فيك ايه الحياة حبيب انك تفي ماجز ومسى ده نفسي نفسي في انت عرفي الدنيا كرهانة مكتأكد انكو يا اصحابي ايوه محبته ليش بس وجودكم زي غيابكم عادي ما يشغل ليش بعد فراكم لسا نقوبة تنفس يا را. حاجه ما تكسرني الاسم مكتوب بقلب حزين اسمك ده صاحبا بس مش من المدرسه ده من الدنيا كل ما بتسيبش انطق مش ممكن تتحزن انا Ako'y nasa isla ko at sa diha. Ako'y hindi bisibilangkso na pumupugay. Haba'y daan nko'y katro at haba'y zau لكل سؤال هل هي عندك برد و مرض نفسي انا انقسم بقى وموزي شككك بقى على مش طبيعي انت كانتييطان وانا مره قلت ان كان حبك ده كان الليل بحب الليل علشان ماليين بقدو بس رح في التفكير فحاجات كان لفسان ساها وفور بص انا وفو اجلل نفسي وبقول لها ان انا مغلو وادع كتير ان انا متحق وتطلع اروح الفور طوي مبايتش بالإنسا من سوي مجروح وبلاحظة من ستوي تفكير ساها Gue t referred on yon abaid shahip na P白 citywie sa'l ali ba ba yib bang Na yon challenge, year la capacity